ولذا تطلقه على الإشارة وعلى الكتابة وعلى الإلهام ولذلك قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة الآية أي أشار إليهم وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ومن إطلاق الوحي على الكتابة قول لبيد في معلقته فمدافع الريان عرية رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها فالوحي في البيت بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء جمع وحي بمعنى الكتابة وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله زيادة إيضاه قوله تعالى ومنكم من يود إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرض العمر ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرض العمر وأرض العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس ويختل فيه النطق والفكر وخص بالرذيلة لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في سورة الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقوله في الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الآية وأشار إلى ذلك أيضا بقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وقوله في سورة المؤمن ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعود بالله من البخل والكسل وأرض للعمر وعذاب القبر وفتن الدجال وفتن المحيا والممات انتهى وعن علي رضي الله تعالى عنه أن أرض للعمر خمس وسبعون سنة وعن قتادة تسعون سنة والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص فقد يكون ابن خمس وسبعين أضعف بدناً وعقلًا وأشد خرفا من آخر ابن تسعين سنة وظاهر قول زهير في معلقته سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يسامي يسأمي أن ابن الثمانين بالغ أرض العمر. ويدل له قول الآخر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وقوله لكي لا يعلم بعد علمي شيئا أي يرد إلى عرض العمر لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب ويبقى لا يدرك شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخرف ولله في ذلك حكمة وقال بعض العلماء إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر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 اظهر التفاسير في هذه الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلا للكفار بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له وحده أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم الآية ويؤيده أنما في قوله فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم نافية أي ليسوا براد رزقهم عليهم حتى يسووهم مع أنفسهم انتهى فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته مع اعترافهم بأنها ملكه كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الآية وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إلى غير ذلك من الآيات وفي معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران أحدهما أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس والمطعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مالك العبيد أن يطعموهم مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون وعلى هذا القول فقوله تعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم لوم لهم وتقريع على ذلك القول الثاني أن معنى الآية أنه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعا فهم في رزقه سواء فلا يحسبن أن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئا من الرزق فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء ويدل له القرآن كما أبينا والعلم عند الله تعالى وقوله أف بنعمة الله يجحدون إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره وجحد تتعدى بالباء في اللغة العربية كقوله وجحدوا بها الآية وقوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون والجحود بالنعمة هو كفرانها أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته